علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد ر آ ه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى 「いつ ل أ, آ, أ, أ, ال ث أ ن ث ى た م いま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 「私 ل ل ه الآخرة والأولى وكم م ل 日を楽し ل 日を楽し ا 日を楽しむ ن を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽 ا む日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽 ه إلا م ن بعد و ع ي أ ذ ن ا ل ل ه لمن ي ش ا ء ويرضى إن ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن ن و ب ي ه ل موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ن إ ل ا ا ل ظ ن وإن ا ل ظ ن 「私の ا 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 م は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の عن سبيله وهو أ ع ل م بمن ا ء و ل ل ه م ا في ا ل س م وما ا ا الأرض و ت في ل ي جزي الذين أ س الذ ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم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 「私の名前は私の名前 ت ق の名前 ر أ ت ي ت الذي تولى وأعطى قليلا و وأ أ ك は私 أعين عنده علم ا ل غ ي يرى ب فهو أ م لم م ينبأ ب ا في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م ا ل ذ ي وفى أ ل ا تزر و الحسنى ز 「今夜も歌詞を歌うことに気づかないでください」 「そして私は私の手を借りている」 م ن نطفة إذا تمنى إذا و أ ن ع ل ي ه ا ل ن ا ب ل ى و أ ل ع ل و أغنى وأقنى وأنه هو رب ا ل ا س ل ا أ ن ه 「今日も私のことは何も知らな ق ことはないです」 إ ن ه موسوعه ك النابلسي م أهوى غ للعلوم ا ل ا ه ذ ا ن ذ ي ر ليس لها م ن د و ن ا ل ل ه ك ا ف ف أ ل ن ه ذ ا ا ل ح س ي للعلوم ج ن و و ت ض ح ك ا ل ا تبكون وأنتم س ل ا م ي ن 「あしたよりも」